A os aeg band law agie студan I got this winersu sa RAG baby At easy needs man young your love jy انيتي ايايتي زرعنا الصفحه زغاري ولاكرت تسليم سفر عندرني A B B B دي مورين قلنا الحجر احير زول ياني ياني يجي حد مننا لعب بدا درن لا مولا احنا جاش دعمه فني ايته تكونوا اللي حبك تجني ازويك شي